بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام رام تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون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 قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتكطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لنا صحون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 وَجَاءَ عَلَى قَمِيصِهِ بِدَنٍ كَذِبٍ قَالَ بَل سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَدَّرَ جَمِيلٌ فَصَدَرَ الْجَمِيلُ وَاللَّهُ الْمُسْتَعْلِ عَلَى مَا تَصِفُونَ وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى ذلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون بَيَاعُرَهُ بِثَمَنِ دَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانَ فِيهِمْ مِنَ الزَّاهِدِينَ وَقَالَ الذي اسْتَتَرَ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ اكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَأْتِيَنَا صَالِحًا أَوْ نَتَّخِذَهُ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 أحسن مثوايا إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بنا لولا أرآ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء كذلك لنصرف عنه السوء والشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى البابا قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وَشَهِدَ شَهِيدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّمَ مِنكُمْ فَلَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِن كَانَ قَمِيصٌ قُدَّمَ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ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 فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرناهُ وَقَطَّعَ لَأَيْدِهِ وَكُلَّ حَاشٍ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ وَقُلْنَا اللَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ إِن هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَالِكُنَا الَّذِينَ تُن نفسه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما امره لا يسجنا ولا يكون من الصاغرين قال رب استذن احبه الي من يدعونني الي إِلا تَصْرِفَ عَنِّي كَيْدَهُمْ أَصْبُو إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُمْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثُمَّ بَدَّلَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّ الحاخيم ودخل معه السدنه فتيان قال احدهما اني اراني اعصر فمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تقول الطير منه نذ بان تاويله نراك من المحسنين قَالَ لَا يَأْتِيكُم مَّطْعَمٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُم بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُم ذَٰلِكُمْ مِّنْ مَا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُم بِالْآخِرَةِ هم كَافِرُونَ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 صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمران وأما الآخر فيصلم فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج أرندَ رّكَ ف سهُ الشيطانُوا ذفكر رّ ف سهُ الشَّيطانُ ذك رَّه فَلل فَ فيِي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 قالوا أقواث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبيكم بتأويله فأرسلون يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان ياكلهن لسبع عجاف وسبع بلقات خضر وما اخريات وبسات واخريات يابسات, وأخر يابسات لعل ارجع الى الناس لعلهم يعلمون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 ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ غَسَقٌ لَّا سُوٓءَ فِيهِ يَعْصِرُونَ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُهُ وَسُؤُل قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِ قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وربي بكيبهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء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 سَلَأَنَّ مَا رَأَيْتُ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَالَ الْمَلَكُ تَتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِين قَالَ جَاءَنِيَ عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ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 ألا ترون أني أوف الكيل وألا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون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 كَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَل وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ هَلْ أَمَنْتُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ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 قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نكون وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَلِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ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 لما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسادقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سادقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه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 ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يساء الله نرفع درجات من نساء وفوق كل ذي علم عليم قالوا ذَلِكَ قَوْلُ الثَّقَى أَخُوهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ إِنَّكُمْ تَسُبُّونَ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ وَجُو يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالَ مَا عَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِلَّا الظَّالِمُونَ فَلَمْ اِسْتَيْأَسُوا مِنْهُ فَأَلْقَوْهُ نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنْ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك وَمَا وما شهدنا بِمَا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين.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 وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظين قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالفين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 إِنَّ اللَّهَ يَدْزِ الـمُتَصَدِّقِينَ قَالَ هَل عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ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 قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البسير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أكن لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون فَنَسْتَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ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 ذالِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ لَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ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 هذِهِ سِيرَتِي أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِن أَهْلِ أفلم يسيروا فِي الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا نَصْرُنَا جَاءَهُم نَصْرُنَا فَنُجِّي مَن نَسَا وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي